Aga jaloolabetie kvi, homme pidinieti, homme pidinieti, homme pidinieti, homme pidinieti, homme pidinieti, homme pidinieti, homme pidinieti, يسولف لي ولكني عجزت افهم على غروج غريب الدار والديره يا ويلي القلب لا يحاول يقفل ابواب الشقا وحك مدروجه الا من شكه الغربه تمنى الفتى للسماء أو أنه يرمي جروحه على بحر صفق موج غريب الدار والدينة يا وللقلب لا من الله يحاول يقفل أبواب الشقة ويحكم دروج إلى منه شك الغربة تمنى يلفتال أسماء أو أنه يرمي جروحها على بحر صفق موج ألا يا ضربتي يكفي هموم بدنيتي ووجا أحس أن الفضاء ضيق ولا تسعني في جوجه تمر فراحي بعيني كما كنز علي أغضاء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 تجيني لحظة الذكرى بجيش ساري ينفوج عسى ينساه مومهلين تاتي حزة المرجاع يبي يفرح على الطار ربيع ومروج السهر دمعتي والعين عيت تتبع الهجاب تجيني لحظة الذكرى بجيش ساري ينفوج أنا يا ممتي يكفي همم بدنيتي ومجهة أحس إن الفضى ضيق ولا تسعني يخجوج تغطف <تصفيق> راحي بعيني كما كنز على يهضى يسورف لي كني عجز تفهم على غروت سلام سلام الله على دار السعادة والصدور ساح تحية شوقي الداري بكل الحف ممزوجة ألا يا غربتي يكفي همم بدنيتي ووجاة أحس من الفضى ضيق ولا تساني فجوج سلام الله على دار السعادة والصدور وساع تحية شوقي لداري بكل الحب ممزوج ألا يا غربتي يكفي همم بدنيتي ووجاع أحس أن الفضاء ضيق ولا تسعني في جوجة ألا يغربتي يكفي همم بدنيتي ومجاة أحس أن الفضاء ضيق ولا تسعني في جوجة تمر فراحي بعيني كما كنز علي أغضاء يسورف لي ولكني عجز تفهم على غروجه